Allah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 لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا نبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنه هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم اتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى انفسنا طرفه عين اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا يا ربنا ويا مولانا ويا الهنا ويا يا اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفِّس كربَ المكروبين واقضِ الدَّينَ عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضَ المسلمين اللهم أنجي المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم فرج همَّهم، اللهم نفِّس كربَهم، اللهم وحد صفَّهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائره السوء عليهم اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده الا هو لا يعلم جنوده الا Surah al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 اللهم أصلِح شباب المسلمين اللهم أصلِح نساء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين Altyazı